أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن الله تعالى خلق كل شيء لحكمة بالغة وغايةٍ سامية فالشمس والقمر وهما مخلوقان عظيمان من مخلوقات الله وآيتان باهرتان من آيات الله خلقهم الله تعالى لمصالح متعددة ومنافع متنوعة قال الله تعالى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 لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقال تعالى هو الذي جعل الليله هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إلى غير ذلك من الآيات ومن حكمة الله تعالى أن جعل في هذه الآية العظيمة وهي خسوف القمر وكسوف الشمس عندما يتغير حالهما عن طبيعته وينخسف ضوءهما جعل الله تعالى في ذلك تخويفا وإنذاراً لعباده وما نرسل بالآيات إلا تخويفا جعل الله تعالى في هذه الآية البينة الدالة على وحدانيته وجبروته وقدرته سبحانه وتعالى جعل فيها تخويفا وإنذارا يخوفنا الله عذابه ويذكرنا بيوم القيامة يوم تكور الشمس ويخسف القمر ويذهب نورهما فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة يعني يجمعان ويكفان ويذهب بضوئهما, ويذهب بضوئهما فإذا الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس فيتضح من هذا البيان أيها الإخوة أن الخسوف والكسوف ليس أمورا فلكية طبيعية وظاهرة كونية فحسب كما يصورها البعض ويقلل من شأن هذا الحدث العظيم ويتهاون في الأمر ولا يلقي له بالا ولا يتأثر بشيء بل إن بعضهم يعد هذا الأمر منظرا طبيعياً يتسلى برؤيته ويستمتع بمشاهدته عياذا بالله والذي ينبغي أن يغيب عن أذهاننا أن الخسوف والكسوف وإن كان له أسباب طبيعية حسية إلا أن له أسباباً شرعية معنوية يقر بها المؤمنون وينكرها الكافرون ويتهاون فيها ضعاف الإيمان فلا يقومون بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع هذا الحدث العظيم أيها المسلمون أصحاب البصائر الحية والقلوب المستنيرة الذين يتعظون ويتفكرون في مآلات الأمور وعواقب الأعمال عندما يحدث هذا الخسوف تجدهم يستولي الفزع على قلوبهم فيعودون إلى ربهم والواجب على الناس إذا رأوا هذه العلامة أن يفزعوا خائفين وجلين باكين وأن يهرعوا إلى الصلاة كما أرشد إلى ذلك عليه الصلاة والسلام فقال فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم كما أن عليهم أن يتضرعوا إلى الله وينيبوا إليه ويكثروا من الاستغفار ويظهر الافتقار للواحد القهار عز وجل ويكثروا من الصدقات وأعمال البر والإحسان أيها الأخوة كسفت الشمس. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففزع وفزع معه المسلمون فزعا شديدا وخرج مسرعا إلى المصلى حتى سقط رداؤه وهو لا يدري من شدة الخوف فلما بلغ المصلى نادى مناد الصلاة جامعة فاجتمع الناس فاجتمع الناس وصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاةً, صلاة طويلة لم يكونوا يعهدونها وقد عرض عليه في صلاته الجنة والنار وقال لم أر منظرا كاليوم قط أفضع يصور. حال النار وبشاعتها أجارنا الله وإياكم منها ثم وعظ صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة بليغة وذكرهم بالله وخوفهم عقابه ومما ذكر في تلك الموعظة البليغة أن قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة, مح يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فتبين من هذا أيها الإخوة أن الزنا من أعظم أسباب غضب الله وصخطه عياذا بالله فعلينا أن نجتنب أسبابه ودواعية ومما يستفاد من هذا الخبر الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يغار أن الله يغار يغار على أوامره أن تترك وتجتنب ومحارمه، أن تنتهك وترتكب، فعل المرء أن يحذر من سخط الله، ويحذر عقابه، ويعلم أنه سبحانه وتعالى شديد العقاب، يمهل ولا يهمل، وأنه عز وجل. لا يعاجل بالعقوبة لكنه إذا أخذ العبد أخذه أخذ عزيز مقتدر ومما يؤيد هذا المعنى الذي جاء في هذه الجملة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله فهو سبحانه وتعالى يغار يغار ويغضب على محارمه يغضب سبحانه وتعالى على من عصاه وخالف أمره وابتعد عن أوامره فعلينا عباد الله أن نخشى ربنا في السر والعلانية وأن نبتعد عن معاصيه وأن نتقي الله سبحانه وتعالى ونستشعر عظمته عز وجل أيها الإخوة ما أخوف قلوب المؤمنين وأشد فزعهم عند حدوث شيء من الآيات الكونية فهذه عائشة رضي الله عنها تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرى الغيم أو الريح فيعرف ذلك في وجهه تعرف الكراهية في وجهه صلى الله عليه وسلم فتسأله عائشة عن ذلك فيقول يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم إني خشيت أن يكون عذابا سلِّط على أمتي إني خشيت أن يكون عذابا سلِّط على أمتي وجاء في الأثر أن المدينة تزلزلت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أيها الناس ما أسرع ما أحدثتم لإن عادت لأخرجن من بين أظهركم قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والزلازل من الآيات التي يخوف الله بها عباده كما يخوفهم بالكسوف وغيرها وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثم يقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض أيها الإخوة حالنا اليوم مع الخسوف والكسوف حال غريبة فقد توالت النذر وتتابعت المواعظ لكن أين المعتبرون أين المتعظون فكم يقع الكسوف والخسوف وكم نصلي هذه الصلاة لكن من المعتبر من المعتبر كثير من الناس وللأسف الشديد ما بين لهو ولعب سادرين غارقين في شهواتهم وملذاتهم لا التعاض ولا اعتبار إلا من رحم الله قال تعالى ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا عياذا بالله هذا حال بعض الناس لا التعاض ولا افتقار إلى الله سبحانه وتعالى فلا إله إلا الله القوي الجبار لا إله إلا الله لا إله إلا الله العزيز القهار ما أكثر العبر وأقل الاعتبار والواجب علينا عباد الله إذا رأينا هذه الآيات العظام والعلامات الجسام أن نستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى وأنها لحظات عصيبة ينبغي أن نستيقظ فيها ونبادر إلى العوبة لعل الله أن يتداركنا برحمته وينجينا بفضله ومنته إنه على كل شيء قدير أسأل الله الكريم المنان أن يجعل لنا في هذه الآيات عبرة وعظة وأن يعزنا بطاعته ولا يذلنا بمعصيته وأن, يق وأن يقينا أسباب سخطه وعذابه وأن يجعلنا ممن إذا ذكر تذكر وإذا وعظ اتعظ وأن يجعلنا ممن يستمعون ال... ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يردنا إليه ردا جميلا ويجعلنا من المتعظين المعتبرين ولا يجعلنا من الساهين اللاهين المعرضين عن آيات الله سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين